افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض ان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 وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الذي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّ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 كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا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 وماَا أَسَلنا قَبلَكَ منِنَ المُررسَلينَ إِلاا إنِهم لا يَأكلُلون الطَّعامَ وَمْشونَ فيِي الأسواقَ وَجَعلنا بَعضكُمْ لِبععضٍ فتْنَةً تَصبرِون وَوكَان وَبّكَ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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا مِن عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيومََ شَق السماء بالالغمام وَزل المل إك تتنزل الملك يومئذن الحّ للحمن وَوكان يم على الكافِرين صير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 فذَلِكَ لِن سَبتَ بهه ف آدَك وَرَتَّلنهُ تَرتلا وَل يأتُونك بِمَثَلٍ إِا جِئناك بِالحَقّ وَأَحسَنَ تَفسير الذيذن يشَرون علىجوهِهِم إ جَهنَّمَأُلائِكَ شَرم مكَ مَ وَأَضَل سبيلا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ وَأَصْحَابَهُمْ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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بغزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَظِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتفى به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا